زات مو سبيل جاعفر لاكوها وعلاش في الله يا شي عشيلوها اهي عليك يا سابنا جعفر علج یې سیر ما هغرو یم دا کله عاشی عاش خلې نورو نعش موسی نعش مو سابنا شایع بری بوا چی وی لطوم الله اجمازاتمو سهای اولى تي تی تیر کوه اجمازاتمو سحای اوله <متشفت> تی تی رکو ها جعفر لاجو ها وعلى اشتاق في الظاهر عاشي يا ابو المريض ايامك يا موسى خلص الله ييصعد بيه الهم ايا العايش غار يبيسج ناك ايال اظلام يا موسى خل فليسات بي الهام ويا العايش غاري بسبج لك يا اللام اي جيل يبي ازاني من جا ريعاكي اولي شي على يسير هالج ساعافوها اولي اشعلل جاي يسير هالج رعافوها نازت حقوق الطب والتوزيع محفوظة لدى مؤسسه الفرقان الإسلامية المنتجر المنفذ سرعان الصبح حاضر اين شېف لیل جېله زەسہ باته انده معا والله على الموعد ايجي الموعد يالجو او مې يمشي افلل جېله زەسہ باته جي لا لا عاش وحده وما عدي شيعه قول لي يا شيعل جي عافوها قول لي يا شيعل جي سير جعفر تلكوهس وعنشت في الظهر يا شيح شيلوهس آهي علیک يا بولغیضس آهي يا بولغیضس العمراق تعدا ومعش في اتبسلي اوصاتكني نسيم عايل هي دي في حل يا العمرك تعدا ومع شي يفري صوتك مني سامعين يا يدي يمكن الحال اي بصوتي عباده ال التي يلزنجي بسلام سيرجي يا وا الشدوها امسلسل جيتك يا واسف الشدوها رضا رودا حسين مولى عبد الرزاق ثلاثه الهندسه الصوتيه والتوزيع